ا ل ا خ ر م س ا ف ة في عيونك كنت, في كنت هذا الكون في عيوني اناسا ما بغيت اكون الا بس اكون كانت ك ا ل خ ط و ة شتاتي وكنت ق ا س ي ت س أ ل الازهار وش ك ن ا بدونك ليه تشكي ا ل ر ف و فوها الكراسي لو تكفن مابقالي من ظنونك ما كسرتك للدفى و خليت فاسي لو تكفن مابقالي من ظنونك ما كسرتك للدفى و خليت فاسي تعبت عيون ا ل أ م ا ن ي يحترولك والخواطر جبرها ملح المراسي كل مابي كانت بمعنى يعنيك علمتني كيف ح ا س ي س التواسي لا يثيرك التعب يكفي سكونك يكفي اني قد ذكرتك وانت ناسي الصبر والطيش واخرها تعود تختصر معنى وجودك يا المقاسي أ ع ط ن ي حريتي والله عونك ل ا زرعت الشوك في جفوه لباسي ومن سمعت اقواله عني بدونك لا يغر لاتخذ مرخي